هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني والثلاثون من تفسير سورة آل عمران أولي من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخجة الناس. التبير بك أن على المضي أينها؟ خير فيها قولها نعم قيل على دار لعلى المضي في الزمن الراضي وقيل وقيل أنها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 القول الثاني إن كان ما تدل على الزمان إنما تدل على تحقق اتصاف اسمها بخبرها محمد بن سلم سلامه أي في علم الله كنتم يعني في علم الله السابق على خلق السماوات والأرض. طيب جملة تأمرون ما موقعها مما قبلها في المعنى خالد نعم. تعليني. تعليني. نعم. تعنيهم طيب. قوله عز وجل: تخرج الناس على جاء. هل مراد جميع الناس أو أخرج الناس في في زمن إخراجها؟ إذا قلت بهذا أشكل علينا قوله تعالى في بني إسرائيل. يا بني إسرائيل الكرامة التي أنعمت عليكم وأنني فضلتكم على العالمين. على العالمين الذين سبقوا. هاه؟ الذين سبقوا عليكم. إيه. الزمنين. أو, أو عالمي زمانه. طيب على هذا التأويل يكون العالم يكون مراد بالعالمين؟ من كان العالمين؟ من كان قبل بني إسرائيل؟ بني إسرائيل من كان قبله؟ نعم عام وريد بالخصوص يكون عام وريد بالخصوص أحسنت طيب قوله تعالى ولو آمنا أهل الكتاب لكان خيرا لهم نعم أهل الكتاب منهم ولا كان خيرا لهم من إيش خير لهم من الكفر خير لهم من الكفر طيب كيف يا سلمان يقول خيرا لهم من الكفر والكفر لا خير فيه إطلاقا ولو آمن أهل الكتاب لكان كان خيرا لهم طيب المعروف أن النسمة أن التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى فهل في الكفر خير لا ليس فيه خير الآية ولو آمن أهل الكتاب لك كان خير لهم أي خير لهم من الكفر طيب الكفر ما فيه خير أصلا يعني ما فيه نسبة اي نعم إذا ما فيه نسبة طيب كيف يقول خير لهم ويجعل فيه نسبة لأن بنظرهم أنه خير ذلك لأنهم يظنون أنهم على علم بالكتاب أو عندهم شيء من الدين يعني مثل ما قال أنهم خير نعم <تصفيق> نعم نستبطق <تصفيق> ان تفضيل قد جاء ولا فضائل فضائل بنفضل عليه الجواب على هذا ان نسمه التفضيل قد ياتي وليس في الطرف المفضل عليه منه شيء كقوله تعالى اصحاب الجنه يوم إذن خير مستقرا مع ان أهل النار نعم. لا خير في مستقريه طيب ما هي النقطة البلغية بندر في هذا في كونه يقول خير لو آمن أهل كتابة لكان خير لهم صحيح لكن ليه النقطة البلغية والمعنى الذي ترمي إليه الآية نعم حمد لما كانوا يدعون أنهم على علم وأن عندهم كتاب الله تعالى يقول إذا كنتم تدعون أن عندهم وأنكم أصحاب كتاب فآمنوا كأنه يأمرهم يعني؟ يعني كأنه يوبخهم على عدم الإيمان لأنهم كانوا صادقين ويد الحيرية فالإيمان خير طيّن منهم المؤمنون يا خالد مثل من عبد الله بن سلام وفي أولي الميكات <تصفيق> حتى تلهب <بس> السلام نين؟ <تصفيق> أي؟ <أيوه>. والنصرة؟ النصرة عند النجاشي. <تصفيق> مثل النجاشي. طيب. قول الفاسقون أكثرهم الفاسقون المنان معناها؟ يعني الغالبية ما الصفة؟ بالفسق؟ الكفر. هل يأتي الفسق بمعنى الكفر؟ لا المثال. لم الله وفي آية الظالمون أي إذا ما في تدي الشيخما العلم فرقوا من هذا العلم فرقوا هل إن معناه أن كل وصف يتنزل على حال من الأحوال أو أنها أصاف على حال واحدة وكل كافر فهو وكل كافر فهو فاسع فهد <تأكلم> في مقابل مقابل الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فعملوا الصالحات فمأواهم فلهم جنة فلهم جنة لا ونزل بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا طيب حسن وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنوا طيب هذا أظن... هذه وقفنا عليه أخذنا الفوائد خمس من الآية الأخيرة طيب اسم الله الرحمن الرحيم من فائد هذه الآية الكريمة كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره لأن المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ومن فائد هذه الآية أن العامل أو أن العاملين يتفاضلون من قول خير أمة وهذا واضح وتفاضل العمال بتفاضل الأعمال هل كذلك؟ وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة لا يسوا القاعدون من المؤمنين غيروا إلى الضر والمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأفسهم على القاعدين درجة فهذا تفضيل العامل لفضل العمل وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العامل يزيد وصفه بالطاع وينقص بحسب ما معه من العمل. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أهمية شوف الفوائد اللي مرت لها نكررها أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المُكَر. هلا صدق؟ طيب من فوائدها؟ التنديد بأهل الكتاب حيث كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه يدعون أنهم يريدون الخير ولو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون نعم بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن هذه هذه الآية أن من أهل الكتاب من هو مؤمن ومنهم من هو الف من هو الفاسق وهم الأكثر الأكثر الفاسقون فإن قال قائل هل معنى ذلك أن أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون لا ولهذا قال منهم المؤمنون وعل هنا للعهد الذهني يعني الإيمان المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويم يقول منهم مؤمنون قال منهم المؤمنون يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ومن فائد هذه الآية أن أكثر أهل الكتاب فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك والقليل منهم آمن ويؤمن حتى الآن حتى الآن يوجد أناس من أهل الكتاب يؤمنون بالله ثم قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذن لن يضروكم الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المتمسكين بهديه والفاعل في يضركم يعود على أهل الكتاب أي لن يضركم أهل الكتاب إلا أذا قوله إلا أذا يختلف المفسرون فيها هل هي استثناء منقطع أو استثناء متصل فمنهم من قال إنها استثناء متصل لأن هذا هو الأصل في الاستثناء الأصل في الاستثناء أن يكون متصل وعلى هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى إلا ضرر أذى ليس ضرر ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال وإنما هو أذى وذلك بأن يسمعوكم ما تكرهون بأن يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك هذا إذا قلنا إنه أي للإستناء متصل ولا شك أن الآذى نوع من الضرر لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم ضرر والقول الثاني أن الاستثناء هنا منقطع وعلى هذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم ولكن يؤذونكم والأذية لا يلزم منها الضرر ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأثبت أنهم يؤذون الله ورسوله وقال الله تعالى إنهم لن يضروا الله شيئا لن يضروا الله شيئا وفي الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني فالضرر منتفى عن الله حاصلة. الذي حاصل ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر طيب ويوضح هذا أنه لو صلى إلى جانبك رجل قد أصى قد أكل بصلا أو ثوما فإنك تتأذى برائحته ولكن هل يضروك؟ لا لا يضرك. طيب وهذا القول أصح أن الاستثناء منقطع. وهو وإن كان خلاف الأصل، لكنه أعلى في البلاغة أعلى في البلاغة. لن يضروك، ولكن الأدا ستصبرون عليه، والأدا ليس بضرر. نعم لن يضروكم إلا آدم. طيب فإن قال قائل هل هذه الآية محكمة عامة إلى يوم القيامة أو هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ هل الجواب الأول؟ فإن قال قائل يرد على دعواكم أن المراد الأول أن اليهود يعملون بنع اليوم ما هو من أشد الأضرار ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف فما الجواب الجواب أن نقول الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يضره اليهود ولا النصارى أما ناس يعتقدون الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف ويبدلونه بغيره من القوانين الرجعية الوضعية فهؤلاء لا يكتب لهم النص ويضرونه بالأذى القولي والفعلي والاقتصادي وبكل شيء وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يخلف أبدا لكن قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على على القومية المتمزقة وبدين باطل مضاد لدين الله فهؤلاء لا سعر والنصب ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية كما هو معروف وحينئذ تبقى الآية محكمة غير منسوخة باقيه إلى يوم القيامة، لكن الش... لكن المشروط يتوقف على الشرط في انتفاء الضرر موقوف على وجود شرط، وهو أن نطبق من وعده أن نطبق سيرة من وعد بهذا الوعد، وهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. يعني لو فرض حصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار ولوا الأدبار ما يمكن يستقلون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدود ولكن الخطاب كما عرفتم لمن للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه طيب إن يقاتلوكم يولوكم عندنا الشرط وجواب الشرط المقاتلة والجواب تولي الأدبار فهم بمجرد ما يحصل بينهم وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم إيش؟ يفرون يولوا الأدبار وهنا يقول يولوكم الأدبار أن يجعلون الأدبار تليكم وهو كناة عن إيش عن الانهزام لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه أليس كذلك ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حوصل في مكة قال متمثلا أو منشلا قال ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء ولسنا على الاعقاب تدمى كلومنا ولكن على اعقابنا على اقدامنا يقطر الدمع او تقطر الدماء تقطر الدماء الذي تقطر الدماء على عقاب على أقدامه مقبل والذي تدمكل عقابه مدبل طيب قوله يؤلوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جواب للشرب قال ثم لا ينصرون ثم المهلة والتراحي ولا ينصرون فيها النون فيها النون وهو محل إشكال لأن ثم حرف عطف ويولوكم الأثبار معطوف عليه والمعطوف على المجزوم يكون مجزوما ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستعناف والتقدير ثم هم لا ينصرون ولا بد من هذا التقدير لأنه لو كانت عطفا على قوله يولوكم الادبار لجزمت ولقي ولقي ثم لا ينصروا وحينئذ يفسد المعنى يفسد المعنى لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لامكن لقائلنا أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك أنتم معنى يا آدم ها؟ لو قالوا يولوكم الأدبار ثم لا ينصروا لصار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلونه ولكن الأمر ليس كذلك هم لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون ولهذا قال ضربت عليهم الذلة فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها سنافية والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدا بها لم تعطف على منصوب ولا على متزوم وقول ثم لا ينصرون ما هو النصر النصر هو المنع والقوة والصرف وما أشبه ذلك فمعنى نصرته يعني صرفت عنه عدوة وأيّدته وقويته هذا هو معنى النصر فهؤلاء لا ينصرون أبدا ولكن قد يقول قائل إنه جرت حروب بين المسلمين وبين النصارى وبين المسلمين وبين اليهود، فنُصر النصارى على المسلمين ونُصر اليهود على المسلمين، والجملة لا ينصرون جملة خبرية، وخبر الله عز وجل لا يمكن إخلاءه، فما هو الجواب؟ أما الأول. فإن من العلماء من قال إن هذا في اليهود إن هذا في اليهود وأن اليهود من تصروا يوما من الدهر على المسلمين أبدا بل من هزيمة إلى هزيمة هزموا في المدينة بن قيمقاء وبن نظير وبنو قريض وهزموا في خيبر بل النظير ولم يقوم لهم قائمة أمام المسلمين وبناء على هذا نقول إن الآية خاصة بمن؟ باللهود أما النصارى فلم تتعرض له الآية ولكنه ولكننا نجيب بجواب أصح من هذا نقول الخطاب للمسلمين حين كانوا يمثلون الإسلام بالعقيدة والقول والفعل وهم في هذا الحال سينصرون على اليهود والنصارى والمجوس وسائل الكفار. فهمتم وحينئذ لا يشكل لا يشكل علينا لا يشكل علينا تغلب النصارى الصليبيين على المسلمين ولا يشكل علينا تسلط اليهود على العرب لأن القتال مع اليهود في راية العروبة قتال تاهلية طائفة قتال طائفة لطائفة لا لدين فالربما هم يعتقدون أنهم يقاتلون للدين يعتقدون إن الأرض المقدسة التي كتب الله لهم مكتوبة لهم إلى يوم القيامة فهم يقاتلون واثقين بوعد الله وموسى قد قال لهم يا يا قوم إله الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فهم يقولون الأرض أرضنا بنص قول نبينا فنحن نقاتل للوصول إلى أرض كتبها الله لنا ويذكر أنه لما كانت هزيمة عام سبع ستين ميلادي نعم لما دخلوا سيناء ومستولوا عليه من بلاد العرب صار واحد من الجنود يأخذ التراب ويقبله ثم يسجد عليه ويبكي لأنه رجع إلى أرضه التي وعد، فصاروا يقاتلون عن عن عقيدة، أما عن قومية فائسة طائشة فلا خير فيها. طيب إذا نجوب عندنا على وجهين، الوجه الأول أن ذلك خاص باليهود وأن اليهود لم تقلنهم قائمة. بعد أن أجلهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم أجلوا بعد ذلك من خيبة والقول الثاني أن المراد اليهود والنصارى لكن بشرط أن يكون للمقابل لهم يقاتل للإسلام لتكون كالمتراهي العليا ثم قال عز وجل ذربت عليهم الذلة أينما ثقبوا قوله ضربت عليهم الذل أنا فيها قراءتان بثلاث قراءات عليهم والثانية عليهم هاتان قراءتان الساس عليهم الذل عليهم بدل من عليهم فصار الها فيها لا. قراءتها الضم والكسر هولا هو الميم فيها قراءتها الضم والكسر طيب وقال ذُربت عليهم الذله من الذي ضربها الله سبحانه وسمى ذلك ضربا كالضرب على الفلوس الذي يبقى منطبعا لا يزول بمسح الأيدي تعرفون الفلوس ما؟ الفلوس أيه النقد الحديدي هذا معروف هذا ي... إذا ضرب يكون فيه ما ما ضرب اسم مثلا الضارب مثلا في الدولة الفلانية أو بيان أن هذا نسبته نصف القرش قرش أكثر أقل هذا ضرب لأنه إيش ينطبق ما يتغير فكأن هذه الذلة مطبوعة عليهم ما يمكن تتغير وقوله الذلة على وزن فعله على وزن فعله وهي تختلف عن الذل لأنها تدل على ذلة معينة مخصوصة قال ابن مالك وفعلة وفعلة لهيئة كجلسة وفعلة لمرة كجلسة نعم أو بالعكس فعلة لمرة كج كجاسة وفعلة لهيئة كجلسة على كل حال ذلة على وزن فعلة أي ذلة مخصوصة كما تقول جلس فلان جلسة الأسد يعني جلسة معروفة طيب ما هذه الذلة هي ذلة والجاهب بالله ما ما ما تخرج من قلوبهم لأنه قد ضربت عليه فكما أن النقش في في السكة المضبوبة لا يتحول ولا يزول فكذلك هذه الذلة أينما ثقفو عندي أينما مكتوبة أين وحدها كذا عندكم والقاعدة أنها متصل من بعضها ببعض مقرونة أينما لكنها ما, ما عليه مصحف قاعدة قديمة قولوا أينما ثوقفوا يعني وجدوا قال الله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموه يعني حيثهم وجدتم فهؤلاء اليهود والنصارى أيضا من بني إسرائيل ضربت عليهم الذلة في أي مكان كانوا من الأرض فهم أذلة لأن الله ضرب عليهم الذلة لكن يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس، <تصفيق> ففي هذه الآية في هذا الحال لا تن... لا تن... لا تكون الذلّة مضروبة عليهم. الحبل من الله يعني السبب المنجي من هذه الذلّة الكائن من الله وهو الإسلام هو الإسلام. لأن الإسلام حبل من الله يعصم به الإنسان نفسه وأهله وماله وعلى هذا فيكون مراد بعهد الله هنا بحبل الله هنا الإسلام لأن الحبل هو السبب أي بسبب من الله وهو أن نسلموا فتزول عنه الذلة وقيل المراد بحب الله الحق العهد العهد الذي يكون بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار يبقون عندنا في ظلنا وحراستنا لأنهم معاهدون أهل ذمة وأما قبله وأما قوله وحبل من الناس فالمراد به الأمان الذي يجري بين الرجل الواحد والمأسور مثلا وذلك أن أننا إذا حاربنا بلدا وفتحناه فإن لنا أن نجير أهله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين فتح مكة من دخل بيته فهو آمن أن دخل بيته فهو آمن هذه إجارة خاصة الإجارة العامة أن يكون بيننا وبينهم عهد لا يتعدون علينا ولا يتعد عليهم ولا يحموننا ولا نحميهم وهذا كما يوجد بالوقت الحاضر في العهود الدولية كعهد ميثاق الأمم المتحدة وما أشبه ذلك يا آدم يا آدم لا يضربون لله يعني مثلا طرف الأول لله الحين المسلمين طبعا يعبدون لله يهود في جميع الأشياء بالسلاح هل يهود تأديم ولا هم يعبدون لا اليهود يعبدون يعبدون إيه يعني جميع أنواع مش هذا الطرف ال ال يقولون نحن تطوري بال بالسلاح سمعتم كلامه يقول إنهم الآن يؤذون النبي كذا يؤذون المسلمين أي نعم يؤذون المسلمين بالقتل والشرح المال وما أشبه ذلك فما هو المخرج من هذا الإشكال وأظن أن آدم لو كان يقظا لا عرفه لكن يبدو أنه كحل عينه بشيء من النوم أين؟ قلت نعم أحسن قول عرفت بس يعني ال يعني مثلاً الضرب الحاصل الآن من اليهود أو غيرهم من الكفار على المسلمين لأن المسلمين أنفسهم ما قاموا بالواجب والله يقول ليضروكم لي أنتم أيها المسلمين ومن عشاك لتكم هذا هذا فرق نعم فات شيخ أنا ميصاب النبي صلى الله عليه وسلم بضارة العظيم نعم. في غزوة أحد نعم. في حين موته مات بأثر السنة اليهودية وأيضا في غزر بين المصطلع أصيب في عدله وأهله نعم فهل تخلف الشرط لا نقول هل هل تضرر بذلك نعم فضل. بأي شيء أثر السنة وجده في قلب نعم وأيضا فسرت ربائيته في غزرة حد من من الذي يقابل يقابله يقابله شيء كذا ايه وهذا يا نعم الضرب معناها الطبع القلب لا أذلها إبيتين عشان ما فصلنا نعم نعم نعم كما يتقل التاريخ في غزوة موتى فانا الذين يخاتلون أرهم رب النصارى أرهم من الصحابة نعم ومع ذلك نكت نكت نكت كما يزم صحيح أنها لكن سماه الرسول عليه الصلاة فتحا من حاز بهم خالد رضي الله عنه للجبل وسلموا قال ثم أخذها خالد بن وليد ففتح الله عليه فسموه فتح صحيحا أن منهم من قتل لا شك في هذا ولكن قد نقوا إن هذا القتل لا يضره لأنه ينتقل من دار إلى آلة منه الغيبة الغيبة عندما أقعد عمر عندما كانت جوج تلعب متخابرهم في الشام. عن بعضها. نبعد <تصفيق> إيش؟ بعض بعض مع Using Pills. إيه نعم لو, لو هزموا لكن معناه الآية تدل عنه ما ينفي ضروره إلا أذى حتى ضرر الحاصل قد يكون بمنزلة الآذان. يعني ما يكون نتيجة وغلبه دائما يمكن نحمل على هذا. نعم. إيه محمد. اذا الاصل فيه ان القدره نعم ودائما نرى المفسرين وغيرهم وغيرهم إذا ان قدروا الاستدناء المنقطع اتو ولكن هل هل هذا ضابط مقرر أن الاستدناء المنقطع يقدر ما بعده بلاكن؟ اي نعم يمكن يقدر بحال غير غير لاكن لان لاكن هي لتستدراك ولسته المنقطع استدراك نعم نعم صلى الله عليه الشيخ خليت يقول ان هل يدخل اليهود والنصارى الشيعة من المنافقين على تعدد جناس في أذية من المؤمنين مع أن كل حال المنافقون يؤذون المؤمنين بلا شك لكن هل يؤذونهم بالقول والفعل إذا كانوا يؤذونهم بالقول والفعل على وجه فيه ضرر حملت الآية على قوم آخرين لا يضرون إلا ذن لا الظهر مقاتل جماعية يعني مثلا لو أننا اجتمعنا نحن على وقاتلناهم فإنهم علينا ما ما, ما, ما الله به الله نعم ذكرنا أنهم قد يعربون مع أول سهم يصل نعم الشخصة بضغط لأننا نلتقل نعم وقدر من المسلمين فأولاً غزو وبعد ذلك استمر مع مقتال <تصفيص> <تصفيق> لا نعم نعم فهذا يقول لهم ما فيه الخطاب لمن؟ لا ويقاتلهم ولكم الفاعل من؟ له له هؤلاء مهم عرب هؤلاء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 ولا يسألوا من خير فليغفروا والله عليم بالمتقين او املاء من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا قوله تعالى ضربت عليهم الذله لم يبين الضارب ولكنه معلوم وهو الله عز وجل فأبهمه للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضَعِيفًا مع أن الله هو الذي خلقه ولكن من طريقة القرآن أن الأشياء غير المرغوبة يعبر الله عنها بصيغة الفعل المبني للمجهول بخلاف الأشياء المرغوبة يعبر عنها باسم الفاعل كقوله تعالى وأن لا ندري شر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا طيب هنا يقول ضربت عليهم الذل الظالمين عود على أهل الكتاب ولكن هل المراد أهل الكتاب من اليهود والنصارى أم أنه خاص باليهود اختلف في هذا أهل العلم فقال بعضهم إنه خاص باليهود وقال بعض العلماء بل هو عام والأصل العموم لأن الضمير عليهم يعود على أهل الكتاب المذكورين في قوله ولو آمن أهل الكتاب فنقول الضمير يعود على أهل الكتاب من اليهود والنصارى وإذا قدر أنه صار لهم عز في وقت من الأوقات فإنما ذلك لسبب يقتضيه فهو خلاف الأصل وإلا فالأصل أن الذلة مضروبة عليهم وقول ذربت عليهم الذلة أينما توقفوا الذلة هنا بمعنى الإهانة بمعنى الإهانة أي أن الله تعالى أهانهم وعينما ثوقفوا أينما ظرف مكان تدل أيضاً على عموم الأمكنة ويؤكد عمومها ما الزائدة أينما ثقفوا وثقفوا بمعنى وجدوا يعني في أي مكان وجدوا فإن الذلة مضروبة عليهم قال الله تعالى إلا في حبل من الله وحبل من الناس الحبل والسبب وسمي السبب حبلا لأنه يوصل إلى المقصود كما يوصل الحبل إلى المقصود فيما لو أدل الإنسان جلوه في بئر مثلا فإنه يتوصل به إلى المقصود الحبل من الله ما هو قال بعض أهل العلم إن الحبل من الله هو الإسلام لأن الإسلام فيه العزة وفيه الظهور وفيه النصر فهم أذل إلا أن يسلموا إلا أن نسلم فيكون مراد بالحبل من الله الإسلام فإذا أسلموا ارتفعت عنهم الذلة وقيل المراد بالحبل من الله الذمة الذمة يعني أن يكونوا من أهل الذمة وذلك أن الإسلام يحمي أهل الذمة ويدافع عنهم ولهذا يجب علينا بالنسبة لأهل الذمة الذين بين بيننا يجب علينا حمايتهم ممن يعتدي عليهم في مال أو دم أو عرض لأنهم تحت رعايتنا وهم يبذلون لنا الجزية ما لم ينقذ الذمة فإن نقذ الذمة فإنهم يعودون كالحربيين يقتلون لانتقاض عهدهم وقيل المراد بالحبل فصار المراد بالحبل من الناس على قولين صار الناس فيها على قولين قول إنه الإسلام والقول الثاني إنه الذمة أما قوله حبل من الناس فإن ظاهره العون يعني بسبب من الناس أي أن الناس يدافعون عنهم ويرفعون معنويتهم ويعزونهم ولكن ما ما هو الحبل من الناس قيل إنه العهد والأمان العهد والأمان فالعهد كالذي يجري بين المسلمين وبين الكفار يحصل بينهم عهد لا يعتدي أحد على أحد وأن تبقى هدنة كما حصل في غزوة الحديبية والأمان أن يدخل رجل من المشركين أو من اليهود والنصارى بأمان من أحد من المسلمين يؤمنه والفرق بين العهد والأمان أن الأمان يصح من كل واحد من المسلمين قول النبي عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أمهان والعهد لا يكون إلا بين أهل الحل والعقد يعني بين الإمام أو قائد الجيش أو ما أشبه ذلك والفرق بين العهد والأمان والذمة أن الذمة تثبت لأهل الذمة حقوقا تجب على المسلمين يدافعون بها عنهم ولهذا يأخذون عوضا عن ذلك يعني يأخذ المسلمون عوضا عن ذلك الجزية منهم فالحبل من الناس هو العهد والأمان ويحتمل أن العهد من الناس أعم من ذلك أي بأن يكون المراد به العهد والأمان والنصر والاعزاز، كما حصل لليهود الآن من النصارى من الأمريكان وغيرهم فإن اليهود أذلة قد قد ضرب الله عليهم الذلة والهوان لكن الأمة النصرانية الآن تساعدها وتعززها لا محبة لها ولكن من أجل أنها ضد المسلمين من أجل أنها ضد المسلمين ففيكون مراد بالحبل من الناس هنا ما هو أعم من العهد والأمان ومعلوم أنه إذا صلح اللفظ للعموم فإن الأولاء أن يبقى إيش على عمومه يبقى العموم فيكون مراد بحب من الناس أي بمساعدة منهم وحماية كالعهد والأمان والنصرة والولاية وما أشبه قال وباء بغضب من الله باء أي رجعوا ومنه قوله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوها فهذه المادة ألب وال والالف والهمزة تدل على الرجوع والاستقرار المعنى أنهم رجعوا بغضب من الله أي مستحبين للغضب والغضب صفة انفعالية صفة انفعالية لا فعلية والفرق بين الانفعال والفعلي أن الفعلي يكون باختيار الإنسان وبالجوارح الظاهرة كالبطش مثلا والانفعالي يكون بغير اختيار الإنسان وهو من القوى الباطنة وهو من القوى الباطنة. فالانفعالي الغضب صفة انفعالية. وليسة فعلية. ولهذا تأتي للإنسان بغير اختيار. يستثيره أحد من الناس، فيغضب، يحمر وجهه، وتنتفخ أوج أوداجه، ويقف شعره، وربما يقتل من أمامه، وربما يطلق نسائه، وربما ينتحر أيضاً. نسأل الله العافية. فالغضب إذن صفة فعلية. وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم فيفور ويغضب هذا بالنسبة لغضب الإنسان الآدم البشر أما غضب الله فهو صفة من صفاته التي لا يمكننا أن نعرف كيفيتها لكنه لا شك صفة قائمة بالله يغضب ويرضى ويسخط ويكره ويحب كل هذه الصفات ثابتة لله على وجه الذي يليق به وقوله بغضب من الله من هذه للابتداء أي بغضب صادر من الله وهذه الجملة مما يؤيد القول بأن المراد بقوله ضربت عليهم الذلة من اليهود أن المراد بهم اليهود لأنهم هم المغضوب عليهم وقوله قلنا إن منها لابتداء لابتدأ أي بغضب صادر منه وربما يقول قائل إنها أعم من أن يكون الغضب صادرا من الله بل بغضب من تقدير الله على هذا تكون من للسببية ويكون مراد بالغضب غضب الله وغضب غيره وهذا هو السر في قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم يقل غير, غير الذين غضبت عليهم لأن هؤلاء مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل أولياء الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة من الضارب بخاري الله والمسكنة هي الفقر المسكنة هي الفقر فهم أذل ليس عندهم شجاعة فقراء ليس عندهم غنى ولكن يجب أن نعلم أن الغنى ليس كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس والقلب فهؤلاء قد ضربت عليهم المسكن دائماً في فقر حتى لو حصل الإنسان منهم ملايين الملايين فهم في فقر ولذلك حتى الآن نجد أن اليهود أحرصوا الناس على المال وأنهم لا يمكن أن يبذلوا فلسا إلا وهم يؤملون أن يحصلوا درهما ولا يبذلون درهما إلا ويؤملون أن يحصلوا دينا وهذه حالهم، ومن ثم صاروا من أغنى العالم إن لم نقلهم أغنى العالم لكنهم أغنى العالم بكثرة العرض لا بالقلب والنفس فهم أشد الناس فقرا وظلمت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك المشار إليه ما سبق من ضرب الذلة والغضب والمسكنة والمشار إليه هنا مفرد مذكر وإن كان ثلاثة أشياء لأن الإشارة عادت إليها باعتبار أنها مذكورة فيكون تقدير الإشارة ذلك المذكور بأنهم كانوا يكفرون بآية الله ألبا ذلك بأنهم وش معنىها السببية البل السببية أي ذلك بسبب أنهم كانوا يكفرون بآية الله كانوا يكفرون وكلمة كانوا تدل على اتصاف اسمها بخبرها ويكفرون فعل مضارع تدل على استمرار الكفر منهم وهو كذلك فإنهم كانوا يكفرون بآيات الله مع ظهورها وبيانها حتى إنهم قالوا لقومهم قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام اجعل لنا إلها كما لهم آله مع أنه قد قال لهم إن الله إله واحد فهم يكفرون بآيات الله ومن جملة كفرهم أنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا أشد معرفة من معرفة الإنسان لابنه ومع ذلك كفروا به عليه الصلاة والسلام وقوله يكفرون بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامة العلامة على الشيء التي إذا وجدت كان الشيء موجودا لأنها علامته كما لو قلت لك مثلا علامة طلوع الشمس أن ترى ضوءها على رأس الجبل فهنا متى رأيتها ضوءها على رأس الجبل فهي طالع فهي طالعة آلات الله تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين آيات كونية وآيات شرعية وكلها علامات على الله عز وجل أما الآيات الكونية فهي المخلوقات الشمس والقمر والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب وغيرها كل مخلوق لله فهو آية من آياته عز وتعالى وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الكتب ما جاءت به الكتب يعني التي أنزلها الله على الرسل وإن شئت فقل ما جاءت به الرسل ليعم الكتب والسنن ومعنى كون شيء آية أن غير الله لا يمكن أن يحصل له ذلك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 تحدى الله عز وجل هؤلاء لأصغر آية من آيات الكونية الذباب لا يستطيعنا أن يخلقوا ولا اجتمعوا له في الآيات الشرعية يقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ولهذا صار آية لا يمكن أن يأتي أحداً مثل القرآن أبدا لا من جهة الصدق الأخبار ونفع القصص وعدالة الأحكام وبلغة الكلام إلى غير ذلك لو لم يكن منه إلا أنك لو تردده صباحا ومساء ما مللته بينما غيره من الكلام لو قرأته كم مرة مللته وتركته أما القرآن فسبحان الله لا تمل الفاتحة كم نقرأها مرة في اليوم على الأقل سبعة عشر مرة سبعة عشر مرة في اليوم الواحد نقرأ الفاتحة على الأقل سبعة عشر مرة ومع ذلك تقرأها في الركعة الثانية كأنك لم في الركعة الأولى من إشفاقك عليها ومحبتك لها وهذا لا شك منه من آيات الله سبحانه وتعالى طيب إذن الآيات الكونية هي المخلوقات الشرعية يعني ما جاءت بين كل الشرائع هي الشرعية طيب إيه لماذا سميت آية قلنا لأنها تعجز الغير لا يمكن للغير أن يأتي بمثلها وذكرنا لكم مثالين في التحدي بالآيات الكونية والتحدي بالآيات الشرعية التحدي بالآيات الكونية ها؟ <تصفيق> يا أيها الناس وضرب مثلهم فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابه ولا يجتمعوا له الشرعية التحدي لا التحدي بها نويد دليل للتحدي بها نعم أحسنت طيب العيات الكونية والشرعية الكونية تتعلق بالربوبية والشرعية تتعلق بالربوبية والألوهية ولهذا هي منهج عبادة للخلق كما أنها من حيث كونها حكما تتعلق بال... بالربوبية حطوا بالكم يا جماعة العيات الكونية تتعلق الربوبية والشرعية تتعلق بالألوهية لأنها شرع منهج عباده ومع ذلك لها علاقة وصلة بالربوبية لأنها حكم والحكم يتعلق بإيش؟ بالربوبية لأن الرب والخالق إيش المالك المدبر يكفرنا بها الله ويقتلون الأنبياء بغير حق هذا أيضا من أفعالهم الشنيعة أنهم يقتلون الأنبياء وهذا أعلى ما يكون من الجناية على البشر الضرب، الحبس، الإهانة، الأذى كله دون القتل فأعلى أنواع الأذية القتل هؤلاء يقتلون الأنبياء يقتلون الأنبياء والعياذ بالله قتلاً إما ذبحا بالسكين أو رميا بالحجر أو بالسهم أو غير ذلك المهم أنهم يقتلون الأنبياء فأخل هؤلاء بالتوحيد والرسالة بالتوحيد بكفرهم بآيات الله والرسالة بقتلهم الأنبياء وقوله بغير حق هذه الصفة ليست قيدا ولكنها كشف وإضاح انتبه هذه حق هذه الكلمه ليست قيدا لكنها كشف وإضاح كيف؟ لو قلنا إنها قيد لازم من ذلك أن ينقسم قتل الأنبياء إلى قسمين قسم بحق وقسم بغير حق وهذا لا لا يكون لأن قتل الأنبياء كله بغير حق ولو قلنا إنها الإضاحة والكشف صار المعنى يختلف فلا تكون قيدا بل تكون لبيان الواقع أي أن قتل الأنبياء بغير حق قتل الأنبياء بغير حق فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ فيكون المقصود بذلك شدة التوبيخ لهؤلاء وأنهم يقتلون أشرف الخلق بغير حق هذه لها نظائر منها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قوله اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم صفة للقيد وللإضاح والبيان للإضاح والبيان لأنك لو جعلتها قيدا وعبدوا ربكم الذي خلقكم لازم من ذلك أن يكون الرب إيش ربا ربين ربا خلق وربا لم يخلق والأمر ليس كذلك بل الرب هو الخالق فيكون هذا بيانا وكشفا ومن ذلك أيضا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم رسول لما يحييكم فقول لما يحييكم هذا قيد وليس بكشف وبيان في العكس طيب قوله ما يحييكم ليس قيدا ولكنه كشف وبيان لأنك لو جعلته قيدا أكان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين ينقسم إلى قسمين قسم يراد به الأحياء وقسم يراد به الإماتة وهذا غير صحيح إذن فقوله ما بيان وكشف لما يدعو إليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعو الناس إلا لشيء يطيحهم. طيب، هذه الآية مثال ثالث. بعير حق بيان أن قتل الأنبياء إيش؟ بعير حق. مهما قتل. يقول ذلك بما عصوا. هذا من باب التوكيد. ذلك بأنهم كانوا يكفرون ذلك بما عصوا. هذا من باب التوكيد. لأن العصيان، لأن الكفر عصيان. لأن الكفر عصيان، لكن كأن الجملة هذه والله أعلم كأنها تعليل لذلك لماذا كان الكفر سببا لضرب الذل, الذل عليهم والمسكنة والغضب لأنه عصيان عصيان ومخالف وكانوا يعتدون تعود إلى قتل الأنبياء فقاتل الأنبياء عدوان والكفر بالله معصية معن معلن بأنه كل معصية، لكن هذا إلى العدوان أقرب، وهذا إلى معصية أقرب. طيب إذا في هذه الآية فوائد؟ أظن ما سبق تكلم عن فوائده. ها؟ يعني أي ضروكم هم متداع. طيب من فوائد هاتين الآيتين أولاً قوله أي ضروكم إلا فيه دليل على أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم لا يضروا مسلمين؟ وهل الواط شاهد لذلك؟ نقول نعم شاهد لذلك لما كان المؤمنون على الإيمان الحق أما لما تفرقوا وتمزقوا واختلفوا في دين الله؟ فإن الله يقول إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لس منهم في شيء لم يحصل نعم لم يتحقق لهم هذا الضمان من الله لن يضركم إلا هذا ومن فوائد الآية أنه لو تقابل المسلمون وأهل الكتاب في قتال فالمنتصر من؟ المسلمون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار نعم ولكن هذا هذا الخبر هل صدق مخبره صدق لما كان المؤمنون على الإيمان الحق ولكن لما اختلفوا وتفرقوا من بعد ما جاءهم البينات رفع الله عنهم هذا هذا الالتزام ولم يلتزم لهم وكانوا فريسة لأعدائهم من اليهود والنصارى وأعلى مبارك الله فيكم أنه كلما بعدنا عن الإسلام زاد افتراس هؤلاء الأعداء لنا ووجه ذلك أن المسلمين إذا تخلوا عن الإسلام بقية الموازنة بين قوى مادية وأخرى ومعلوم أن هؤلاء بالنسبة للقوة المادية سيكون أقوى منا لأننا إذا أضعنا أمر الله أضعنا القوة المادية فإن من جملة أمر الله أن يكون لدينا قوة مادية إذا فكلما أضعنا أمر الله حصل لهم من القوة علينا بقدر ما أضعنا من أمر الله نعم وكل درجة بدرجة كلما نزلنا درجة ارتقوا درجة وهذا الآن هو الواقع الآن تكاد أن تقول إن السيطرة على البسيطة ليست للمسلمين ولكنها لغيرهم حتى حتى في بلاد المسلمين ليست السيطرة للمسلمين مع الأسف لا نقول إنهم مغلوبون عسكريا قد يكونون غير مغلوبين عسكريا ولكن مغلوبون فكريا لأن الذي يقود المسلمين الآن فكريا هم الكفار الكفار من اتباع الهوى والصد عن سبيل الله وفتح أبواب الكفر على اختلاف مسمياته حتى ضاع المسلمون في واد وصاروا يدبرون من الخارج وليس من شرط التدبير أن تحتل العساكر بلاد الإسلام لا إذا استعمرت الأفكار بالنسبة للقادة فسد الناس ولهذا يجب أن نكون منهم على على حذر المهم أن قوله تعالى وإن قاتلوكم ولكم أذبار نقول إن هذا الخبر صدق مخبره متى إيش؟ حين كان المسلمون متمسكين بالإسلام كان عدوهم مرعوبا منهم مسيرة شهر نصرت بالرعب مسيرة شهر لأنهم متمسكون بدين الله منصورون بنصر الله ومن فوائد هذه الآية أن المشركين أن أهل الكتاب إذا قاتلون لا يكتفون بوضع السلاح بل يولون الأدبار يهربون لا يمكن أن يقفوا حول المسلمين ولهذا قال يولوكم الأدبار وهذا أشد ما يكون من الانهزام عدوك إذا هرب منك وولك دبرة حينئذ تسيطر عليه تماما تسيطر عليه أتم السيطرة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء لا ينصرون أن هؤلاء لا ينصرون وهل المراد لا ينصرون علينا أو لا ينصرون نصرا مطلقا نقول لا ينصرون علينا وهو أيضا مشروط بأن إيش؟ نتمسك بديننا عقيدة وقولا وعملا وإلا فسينصرون علينا بقدر ما